رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبذ على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وذيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدى نشيبا السماء منفطر كان وحده مفعولا، إن هذه تذكره، فمن شاء استخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه، ونصفه وثلثه وطائفة. من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى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 وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر واستغفر الله إن الله غفور رحيم.